بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا فيقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَنَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَاتُونِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الْدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرُ قُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ أَحْسٍ مُشْتَمِرٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَنَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعر ألقي الذكر عَلَيْهِ من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ احْتَضَرُ فَلَا دَمْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِنَّ ذُرُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صِيَحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهْشِيمِ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 وَنَقَدَّسْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَنَقَدْ جَاءَ آنَ آل فِي الْعَوْنِ نُذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟